لما تلاقينا على صحراء مذن وجدت بنانا امريتي احمرا بقولت خبر تلك الف بعد فراقنا وقالت ما عاد الله ذلك ما جرى ولكنني لما رأيتك رحيلا بكيت جمان حتى بلغت بهسارة فمسحت بأطراف البنان مدامعي فصارت خطابا الأشوفي يا امتذكر قائم قليبه وانا فؤادي من الفرجات الم وال اني اللحباب ارصف <تصفيق> ورقسي حبيبي